يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد هذا يقول الحق سبحانه وتعالى: اتخذوا من دونه آلية لا يخلقون اتخذوا من دونه آلية اتخذوا من دونه عبيا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله غلبا من الله يحكم بيننا فيما نحن فيه يذكرون ان الله لا يهدي من وكا له قط لو اراد الله ان يتخذا ولدا لاصطفى مما يخلق يشاء سبحانه هو الله واحد احد خلق السماوات والارض بالحق متبدل الليل على النهار ويقوم النهار عن الليل وصخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى على هو العزيز الصفار خلقتهم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من العام ثمانية أزوان يخلقكم في غطون كل مهاتكم من بعد خلق في رماس ثلاث ذلك الله لحمكم بهم لا لا إله فأنا أشرهون إن تكفروا فإن الله نبعكم ولا يرضى, يرضى لكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزروا يا رزيرة المنزة الأخرى ثم إلى ربك يعدكم ويعدكم منكم تعملون ثم نبو عليم بلاك الصدر نعم واتخذوا من دونه اولياء هذه جاءت مباشره بعد قوله سبحانه الا لله الدين خالص الدين الصافي من الشرك ومن الكفر والضلال الخالص النقي المصفى من كل كدر من كل شوق هذا الدين لله دونس. ولكن هناك من لوث هذا الدين ولطخ وكدّر وبدّدت التوحيد ونسخ الحق هناك الكثير الكبير واتسخوا، غيروا دين الله غيروا ما أمر الله بأنه وسهل اتسخضوا من دونه أولياء أصل الشرك والكفر في الأرض هو السخار بالأولياء كان الناس أمسة واحدة كانت الفتره واحد، كان الدين منذ خلق الله البشرية والدالس لا تعرف الناس إلا الله والذين الله عز وجل لكن جاءت اللوثة من السخار الأولياء واتخذوا من دونه اولياء يتقربون اليهم جيش ب... بعبادات يجب ان تصرف لله وحده استخفوا بهم باسم التوسل سجدوا اليهم تضرعوا اليهم طافوا بهم ذبحوا عليهم نظروا لهم اشياء كثيره وكثير وكبير مما نراه الان وقبل الان وفي كل مكان لكل مدينه الى ولكل قبيله الى ولكل دوله الاله سبحان الله بل لكل واحد اله واتخذوا من دونه اولياء يوالونهم ها ويعطون من الولاية هنا يعني يعطونهم ويخصونهم بما بأنواع من العبادة تخص لله سبحانه وتعالى. وقالوا اذا سئلوا عن هذا عن هذا الكفر الصريح قالوا ما بدون لا يقرمون الى الله نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميزون ولا يضرون ولا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون ولكن فقط نحن ملوثون نحن ادنى واقل من ان نعبد الله وان نطلب الله مباشره فلا بد من الوسيط الوسيط العظيم هو الذي يتوسط لنا لكي نلبي الله رغباتنا فنحن اقل واسقف من أن نطلب الله مباشراً هذه كانت دعوة مشركي ومن أجل هذا قالت لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه بعد ما من أجل هذه فقط كانوا يعتقدون سوحيد الربوبيه بكل كانوا موحدين في الصفات ما كانوا منكرون صفه من الصفات إلا صفه الرحمن وتعالج تعاني. فتوحيد الربوبيه كان عندهم ان الذي يتصرف بالكون والذي يقوم بتدبير الكائنات هو الله الخالق هو الله والرازق هو الله والمعطي هو الله والنافع والله كل هذا كانوا يعتقدون أن الله وحده هو الذي يفعل والصفات كذلك ما نزع, ما نزع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة السميع البصير العليم الحكيم الرحيم القدير العظيم ما كل هذا في عند الله فقط كانوا يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله كانوا يذهبون إليهم ويستجدون بهم ويذبحون عليهم ويطوفون بهم ويتمسحون بهم طالبين منهم الشفاعه عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يدرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء ما عند الله هذا هم جدان ولا شيء غيره لي وشك غيرهم فالناس الذين سذهب الى الاضرحه وتقصيد الاولياء اشغر الهم خليكم يشتركون الله عز وجل يطلبون الله كذلك هذه وحداها دون سواها اما ان كروجت الله كان عقيده الشيوعيه الملاحدة الملاحده هل ما كانت موجوده في عهد رسول الله حتى نمرور لما حاول هو جادل هو ناقره الله بوثلدي كفا يعني غلط خلاص ما ادري اعترف حسى ايش حسى فرعون اللعين اعترف كان يعترف بان الله سبحانه وتعالى هو الموجود وخالق الكريم والكريم لقد علمتها ما أنزل هؤلاء إلا بس يقول له لقد علمتها ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصع إذا كان الشيك فيهش أو كان الكفر فيهش اتخاذ الأولياء شفر الله وهذا الكفر مأزان السابين في العالم الإسلامي أقول في العالم الإسلامي ضار من أطنابها. ومن العار والشنار أن هناك كسب ألذ تدعو إلى هذا الطلاع بل هناك كسب تسمى بمناسك إيش بمناسك المشاهد مناسك المشاهد هذا كفر من العلماء الكبار هذا الكفر وهذا الطلاع إذا الإخوان كانوا يقيسون ويقولوا ها ما نعبد الله وقربنا إلى الله زلفة ليش؟ قياساً على الملوك والرؤساء؟ قاسوا الله على الملوك والرؤساء كيف القياس؟ قالوا الملوك لا يقضون الحاجات إلا بواسطة فيه. العظماء بواسطة ها؟ الناس الكبار فمن أراد أن يتصل برئيس من الرؤساء ما يسمح له هكذا؟ لا بدي كتب وزير ولا عميل ولا ما شاء الله. ليش عظيم عنده؟ يختار الفن كذا. هذه العقيدة هي نفسها الموجودة. قياس المشركين هو بعينه هذا أدرى من خير. حطبره في الشارع قياسا فاسدا. بل أفس قياس هو هذا. ليش؟ لان إخواني. الملوك والرؤساء يمكن أن تتخذ وسطاء في قضاء الحاجات عندهم ليش؟ لأنهم لا يعلمون حاجاتنا لا يعلمون حاجات من قصدهم بخلاف الله عز وجل يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم خائنة الأعين والله تفصل الصدور يعلم سركم وجهركم ويعلموا ما تكسبوه وما تكونوا في شان وما زلتم منهم القران ولا تعملون من عام الا كنا عليكم شهودا تفيدون فيه فهذا قياس فاسي هذا واحد ثانيا هؤلاء المسطره قد يستعطفون الرؤساء وقد يستعطفون الملوك لكي يرحموا يعني ربما ما يرحم ما عنده شفاقه ولكن هو ما يزل فيه هو أستاذ فقاد إلى خوات رجبسكي وطي ما شاء الله حتى يرحم بخلافنا عز أرحم الراحمين والذي يقضي حادث المحتاجين اجود الجوادين من؟ الله يعصي بدون مقابل بل يعطي الكفر والمجرمين والخونه والطارئين ينكرون وجوده ويحاربون دينه وهو يرزقهم ويعافيهم ويكرمهم ويمنحهم ويجلهم ويرعاهم ويحميهم ويحرصهم وهم محاربون لشرعه سبحانه سبحانه ما احلمك يا رب ما في أحد اصفر من الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اصفر من الله هم يؤذونه هم يسبونه هم يحاربونه ويحاربون أولياءه وغريئته وهو يرزقهم ويعافيه كذا العمل هذا البصر ممن هذا السمن ممن اهل القدرة ممن هذا الجسم منا هذه الأرمى من الأسابة هذا المسجين الذي يشربون هذا الماء هذا الدب هذا هذا ممن الله عظل الله لمن أعطى حسن لمن ينكر وجوده ولمن نحارب إليه كذلك بسلال البشر إذا القياس مع الفارق الشاسعة نعم أيضا مما يدل على فساد هذا القياس أن الملوك مثلا قاموا يخذون الحاجات متطرين لأن هذا الذي يتعلق به هذا الوسيط ربما يقدرون العواجل إذا بحتجونه كذا أنت لما تجين عندي وتقولي تطلبني كذا خير الله واحد قضيه فلان كذا كذا لا تغشروا عليك كذا الله يحتاج أحد الله يخشى احدا الله يقف من أحد الله يتوقف على أحد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الغني ما يتوقف إلا فر أو أم لزوم خاص لو أن أولكم وعاثرك وإسد وجرع أفجرك البرج الواحد ما ما نقص ذلك من ملكه كان الله هو يكن عليه وكان موصوفا بالكمال من كل الجهة ما في نقص ما شيء في صفاته وفي خلقه وفي ملكه وفي جل بعد ما خلق الملك والملكوت ما زاد شيء وما ما قصي انه كيف هذه الظروف واضحه هذه يعني ببداية في ومع هذا اش يقولوا نحن نتوسل تيرون التوسل يا جماعه ما تقولون في التوسل نحن نتوسل الشرك يسمونه توسلا او ان يكون نحن نتبرك هذه النقطه وقفنا عندها لانه مرت فينا بسببها ما اقصدكم انزل نصفين لحد ما اسمعون اليوم وقد ولكن ازودكم ببعض الحجج لعلكم ان شاء الله إذا ما في هذا الموضوع ادخل عليكم يعني شيء المهم يا اخوان جزاكم الله خيالي الحق سبحانه وتعالى يقولنا ليه نعمل ها هم يقولوا يعني تبر نتبر بالاولياء والصالحين هل تنكرون البركه نقول لله ما نذكر البركه البركه من ولا يمكن احد يبارك ولكن البركه, البركة. البركة, فيه من. كيف البركة؟ في من وكيف البركه كيف البركه البركه نعمه بوجود رجل صالح فينا في بركه البركه في عبادته البركه في دعائه البركه في دعوته البركه في عبادته وطاعته لربه وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه كانت كل المدينه بركه لما نزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه كانت كان المدينه بكلكلها بركه كان الصحابه يعيشون في البركه والخير بوجود رسول الله فيهم الدعوة والدعاء والعلم والنمز والخير والخير يطرع المدينة هذا خير كل مجموعة من العلماء مجموعة من الصالحين في بلده ما والله بارك على ذكى الأمم على ذكى المدينة يدفع الله العذاب وجود هؤلاء خذوا عليك ان شاء الله انما ترزقونا وتنصرونا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم يدفع الله الاذى عنكم ويقول الله عز وجل في المشركين ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاوهم لتنبر الله صعيقكم ولا قلمها عليكم ولكن وجود مؤمنين ومؤمنات لا تعلموهم الله رحمكم بسببهم لمن رحيم هذا جهل وبرك عشر وربيع وبرك وصناب الكبة ما أزال الله من العزم ما ظمر قريش ليش؟ بوجود من فيه والله من السلطة القرآن تعلمون هذا هذه عباد المؤمنين بل أجزاء من هذه قد يرحمنا الله كيش؟ بالبهائم بالبقرة والمأزم أنت المجرم الساحق القليل الارض وصى حق الغرق وصى حق والله سبحانه وتعالى رحمك ماذا ايش الحيوانات بقر مسكينة مسكينة ما عملت شيء المعز ما عمل شيء شي. ولولا البهائم لم يمطروا لم يمطروا الله اكبر كما كان يشيب بقراء والمعزاء وما لا يبشيب بقراءة اشتاهمهم ولا معاك غير بتستعنها لكن كنا نشوف في جانب المقرمين معاش هذا سن رسول الله يقول والله لولا البهائم لو تمطروا يا مناحيه الله وجدتم استاح قراركم هذا النشوش واضح سن رسول الله اخبرنا عليه الصلاه والسلام وبعمله يعني بيحبني وحيح ليه جاهزنا عنده مرأة زانت زانت مرأة طيب جريمة الزينة وفبطنها البالي ما يلوها اللي من أين أدت فيه من فنفات واصبح نسانا يحترم ويقدر قدر ويعتنر حقه وهو باسم المنمازي زينة ولكن مختلف جريم جريم على لمن على هذه وهذاك على صاحب النطفة وعلى الذي يحلس النطفة اللي حملت وعلى على هذا الذي جريم أمهات بني يوم يشهد أن لا اله هذا الله وأنا محمد رسول الله يكون سيد الناس إن أكرامكم عند الله أتخاذكم أتخاذ كذلك لما جاءته في بطنها قد يوقين الحد عليها رضا أنا مجريماء أكادا ما مضيش العذب الأمام تحمل عذب الآخرة يا ربي أنا دم تقتل هنا وما قدرش التحرق في الآخرة فقال الجنوية يا رسول رسول أصنع أمر بهذا ها الأشخاص مجحينا لا المدهين والدي مدهين لا قال لها حساسها ايه حساسه المسكين ما عميش جريم لما جيت بهود عزه قال لا مجيت ايه سويا بدعم مش ويعرف كل ربيه حتى ينام وين يكبر على شدة وين خبز وين يعرض قل منه قلب بوع صني خبيزة وصني نكول كله ده لا لا هو يقول صاحب والله جالس يعني والكسرات والخبز فيده من أنا زوجة رسول الله يا رسول الله استاقلها هو عمل عمل يكمل يعني معه وين يخذه وين يخذه أمر رسول الله من يأخذ الولد ربيه وخذ زيد زيدو يضرب ويحضر له حفروت شد نعم سويه ترجم ويسلّي عليه ويصلي ويسلّي عليه على السعادة على شرح ما هي بوجود ولد ولد ما؟ ولد زنا ودخل زوج زنا ما في أحد ما شو شو, شو؟ سلام دي, دي دفعت عنها إيه العذاب وين سيدنا رسول الله صلى الله عليه أهم حرق البويوز ذنب يتخلف عن جماعة الجمعة يحقق لهم جميع حكم العدل النعم حبيبي الله يتخلف عن جماعة عن جموع شو سحب إذا سمعت آدم في المسجد وما يجي يتصلّي العشرة شو صيّ شو السبب الحقيقة الحقيقة والله لا سبب الحقيقة اللي صانس بالقيادة والناس يسبرجو بكلامه الصغير العصر في كثر لا تدهر العاصر والمغرب والعشاء والصلاح نعم في البطلية كثيرا نعم كثيرا تنفض لا جدت الله جيد بيزي الله جيد وداعي الله الله الله أكبر من النوم وكبر من الفراش وكبر من الزوجة وكبر من الحياة كلها أجنعة الله أجنة ولا تحرقوا بباد ما تشيح علىك ولكن رسواته ما فعلش قال ما حرفتهم جعله قد قضي أخي فيهم الأمور ستعار ما عندهم قرم وفيهم النساء ونساء على وي فادي لون النساء والدراري على التطور لمن يحرق اصحاب رسول الله اللي عاشوا مع رسول الله شكون تبع لهم هذا الادب ببركه النساء وبركه الولد الصغار هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اهل ببركة ولا لا اما البركه سيدي فلان وسيدي وصيدي... عدن عم سيدي دفن عندنا سيدي ها سيدي بللو و سيدي واه عاد <أه> متنسى عليك سيدنا ابراهيم فيمتفون. فيمتفون؟ فلسطين. فلسطين. فلسطين. فلسطين الأنبيية. الأنبيية في مدهون في المو. فلسطين نفس موسى في مدهون مشي نهار في مدهونين فلسطين فلوسنا عند من وهذه الارض هي بيها كل الانبياء كلهم كل الانبياء كلهم فين فلسطين فين فلسطين لا حول ولا قوه الا بالله البركة كي نقول لها السعارة الدكتورية الجد ويجتهد وتمس البركة ولكن بالطريقة الصحية من الأحياء لا من الأموال نعم هل يجهز بركة أمش والصحابة والأعليم كانوا يتبركون ببساعة رسول الله ببساعة رسول الله ببساعة رسول الله يتودون ما يتقاطب والله نزح الأرض إلا يكون دي وجيور ويتمساحون به هذي هم أرجولهم بل يمس... يمساخت عليه الصلاه والسلام والله انه تفقه على العربي شعاره يحسن وصرقه كم يحسسنون على شعاره ويجمعه يسرقه الوحيد يأتي نصر يلا يلا الله يسرقه وكي نعمسك يخل شعراه يأمنا في الطيب ويبدأ نعمل أو يبدأ نعمل في الماء يجيب جلمة ويبدأ ولا ترشمرينه وكاد إلى تريعه يجي شعره وخلاص ببركاته آثاري رسول الله لكن هذه بخصة هذه ما تكون لي غيره ما تكن لي, لي ولا لفلا ولو بلا غفران بس ما بلا ولو كان أعلى من نصف الناس هذه خاصة بمن برسول الله إعلاج ما فعلها الصحابة ابي بكر اللي هو أفضل نصف رسول الله خلي الأبيات وش أفضل الناس شنو خلي الأبيات هو أبو جل صدق سمر كل الناس بأذاره عبدان عمر علمنا أبي طالب سيد فاطمة الحسن والحسين سلطان الجن سيداه الجن ماذا؟ لا بيشعالهم ولا بيوضئهم ولا شيء فكان بالإجماع يقول العلماء هذا خاص بالإجماع اسمه إجماع السكوتين هذا كل السكوتي. علماء بالإجماع هو كلام يقولوا بالإجماع هذا حرام ليه؟ هذا خاص برسول الله صلى الله عليه ولو كان خير ما سبقنا إليه اما الذين يدعي سوء بهذه الاحاديث يعني الصحابه الركن والشعر رسول الله وذكره الله وقل هذا دليل الطيب عندهم قل هذا دليل على جواز سب الصحابه الصالحين لا خطا خطا غلط هل علم التوسل يا اخواننا نحن لا لكن التوسل ولكن التوسل مشروع تبقى قلنا هذا وكذا وانطوا اشاره التوسل مشروع التوسل مشروع وستوصل بالدعاء ودعاء الرجل الصالح وستوصل بالكولام وقال الله يزيز بخير دعني؟ دعني؟ دعني دعني سبس لي الصلاة والفضل والخير شوفوا نعم سيؤدي الضراج والسلم المحرمات وستصل صبيعي عندي المسألة عن القضية وقال الله يزيز بخير ودعو في عندي قضية وكذا كذا كذا وكذا والله يزيز بخير ودعو لي البعض الصحابة طلبوا من رسول الله طرى هذا عمر الخطاب يطلب من؟ من العباس يدعو من عباد رضي الله عنه كذا لنا الأعمق من رسول الله يدعو كذا لنا دعاء شوف بدعاء رسول صلى ربنا فر لنا أمرنا الله ندعو لكل مؤمن ربنا فر لنا والإخوان الذين سبقونا بالايمان دعاء شوف يدعو بعدنا بعد ذهن متفاجد تدعو له لي مع المؤمنين وتدعو مع الصالحين وكذبها إن شاء الله ودعو لي صلى الله عليه وسلم عن البلاء وأن يضر علينا الخير وأن يرجعنا من أهل الجنة ودعو من مبعض هل الترسل جهيز ولا لا؟ جهيز ومشمع كذلك أيضا الترسل بإسماء الله جين أسماء الله عز وجل حسب النقام كتلب البغفرة يا غفرة كتلب الهيمة من الله عز وجل يا وهب ولكن يسوع يا رحيم وهكذا والله به ماذا يقولون بها يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا كلهم كل ربنا يكون وعندنا ربنا يكون ربنا يكون في ربنا يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا يكون هناك ربنا تكتب شيء اعمال تقدم لله تقول يا ربي او تصلي تمشي المجيد وتصلي تخوم الليل الليل كله تخوم الليل تخوم الليل تخوم الليل وتطول في القراءه وفي الاخر توجهي الله يا ربي يا ربي يا ربي تبزعه من صالح وتبزعه وتبزعه والدليل فيه هو حديث ثلاثه من ذكر وفي الغرب القران الكريم ربنا اننا آمنا إننا آمنا فقر لنا للمناطين على الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فقر لنا للمناطين قدمت عمل صالح فقل يا ربي شبية هذه انواع التوسل المشروع رائع أما غيرنا أو التوسل برسل الله كيف خل يا ربي بمحبه دين ستيب وحسين يربطك برسل الله يا ربي بمحبتي لهذا النبي العظيم يا ربي باتباعي لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بحبي له اتباعي لسنته يا ربي اعطيني لي كده يا ربي اغفر لي يا ربي اجعلني من اهل شكوة وهكذا كده ولا لا شيء يبدي اما تقول يا ربي بجاه رسول الله هذه ما معده معنى وقلناها من راسه نعمل دورك يمكن الروح بجمعنا بجاي كان قد كتقول يا ربي انس الارتفاع الجاهس طعن رسول الله صلى جاه جاهه ؟ جاهه عجاه جهوه جهوه عظيم كذا ولا ولا عند الله عزوجل أيش يا ربي انس الدرجات والجاهي الرسول عندك عظيم يا رب اغفر لي تجي ما من اغفر لي لأنك الارتفاع الرسول صلى درجات ما عند ما يقول العلماء لا بد أن علتكم مناسبة لهم إذا لم عدم المناسبة مرفوضة ما عندها صلة نهتية <تصفيق> <أي. تصفيق> موصل لو صح ساحرة من الرأس هي العلماء العلماء كل العلماء هذا حديث بارده موصل بل موضوع ليس بجانب والكتب ممكن توسنوا بجانب فان جاهن عند الله عظيم حديث باطل ودن ادلهم له ثم هل هو معنى كل الله عز وجل واتخذ من دونه اولياء قائلين ما نعبدهم الا ليقربون الى الله جلده ما نعبدهم كيف نعبدهم يصلون له يسجدون له نعم يتوقون بهم يتبسحون عليهم يذبحون عليهم يستغيثون بهم هذا هو العبادة يعني نحن لا نطوف بهم ولا نذبح عليهم الثيران والأكبر جذراء إلا يقرمنا مثل ما نفعله نعمل كباب إلا يقرمنا قال الله عز وجل هذا خلاف هذا خلاف بينكم بين المؤمنين وبين المشركين قالوا هذا الخلاف سوف يحكم الله فيه سوف تأخذ جلسة خاصة ومحكمة خاصة للفضل فيها قضية الشرك اولا والله علم في القرآن مشف عن المشركين حرم الله أجبه على المشركين ومن يشرك من الله حرم الله على الجن هذا العظيم الذي عليه. عليهم والبوضي لا يحكم على الجن إنه من ياتي ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا أحيه ومن ياتي مؤمناً قد عميها الصالحة ولا جهنم الدولة العلاء القرآن مع الله المشركون لجهنم وأهل الجنة والموحدون الجنة ونعيم قال هنا إن الله يحكم بإنهار فيما هو فين يصدقون والحب قد أصدقوا لكي مش كنت واحد يكون على مصير ما يقول أنا ما أعرف ثم قال هذا ان الله لا يهدي من هو كاذب وكبخار اللي تجب هذا الجرائم هذا كذب على الله أولا لأن ابدع لله ما, اللي... ما الله بريء منه وهل الله شفعاء وهل الله سبحانه وتعالى ما يعطي إلا بواسطه ما يقبل لك الناس قد نوفوا له علام واش هذا كذب أن كذاب. هذا واحد ثانيا سعطيتك أنواع لعبادة اللي تعطى تعطي هذه الفلان اشي عملت؟ وما بالله ان يكون سبحانه وتعالى يكون بين من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك لا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ما يكون الهداية ان الله لا يهدي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من أعطس عبادة لغير الله وصبحت العنس بحيت البعض أستحق الهداية بس أسر الله يهدي من المؤمنين ومن يوم بالله يهدي قلبهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بيمانهم إن الله لا يهدي الذين آمنوا أما الكذابون يهديهم أما الكافرون يهديهم وخصوص الجمع بين الكفر والكذب لا ذا ضلوا المتسائلين إلا الرقم قياس الكنيب والرقم قياس الكفر إن الله لا يهدي من هو كاذب متضفاح لأن الشيطان هيه لأن الكفر والكنيب ظلمة والهداية والإيمان نور ولا يسميعه النور والظلمة عبادة إن الله لا يهدي من هو كاذب متضفاح ثم بعد هذا يقول سبحانه لو اراد الله به فكه ويدن لاصطر من ماء وقماء يا سبحان الله كانوا ايضا يؤذنون الله عز وجل يؤذنون الله ينسبون له الزوجه وينسبون له الولد اللي يؤذن الله قال عزير الله. قالوا المسيح ابن الله له هي مريم قالوا الملائكة بنات الله أعوذ بالله الله بريء قال سبحانه وش الله في الوالد عنده؟ عند الوالد ابدا ليش؟ اللي إن اللي يحسن الوالد كيف هو؟ هو اللي كيف يموت؟ انت قد او ارو اخلصك مني يخلط ذكرك غدا عبدو تموت انخلل يفريح خلي ولدي يقول ولد فلد فلد فلد كانوا واذا كنت رجل صالح وش مؤمن يتركوا احد الرجال يتعى الله وحد الولدي يتعى الله يتصليه ويصومه ويزديه وفي البعائية ويكون عالي ويكون فاضل ويكون من الأسكام المجاهدين ويكون دعاً في صادعين هاشاء الله دي دي دي, دي فتتنا شكو اللي كي يولد؟ شكو اللي كي يولد؟ اللي, اللي كيف نحن اللي كيف وكيف نحن دولة ونحكي واحدة يعني إلي يا حكاية مصير طوال لكن هي عبا اشحان على عمسهدي اعطاء اعطاء اتطط عطى شي واحد شي طايغه شي طايغه وبغى يديه ثم ديق الطنجره النحاس طن رجع طول و ثم نعملوا شي دالش ايام شي شهر شهرين ونعملوا شي دال وحس ريوه صغيوره عطاهو شاده يعني وحط الطنجره الزور عطاهو قالو الله أكبر قال حفا يبقى أنا نطلعوا عندي مولود قال لعبي كيدو عطى الطنجره قبل أطلو. أطلو. قبل للطنجره والتنجير ده جزء إيه ما تنعم ما زيك ده جا قالوا شيشار ولا شارج قالوا دخلنا ذيك تنجير قال رماد كيف ماك قالوا ماك كيف تنجير كيموز كمل هذا جود الكيموز ليكيموز كيموز إيه شف أما الله هو الأول ما عندوش لا ينتهي أول بلا نهاية زين هو الأخير بلا نهاية ثم الظاهر العالي بلا نهاية هو الغالب هو الغالب العالي الغالب على كل شيء ثم دين هو الباطن هو القريب من كل شيء إذا لا حسب الزمان لأول وقت وحسب مجال سبحان الله إذا سبحان الله شكو اللي كيف تقولنا؟ هو اللي كيف تفعل الله يغنى يغنى ثم اللي كيف تفعل الفقر اللي يحتاج غدا العدو نعم مزيد صمروا غدا ما تفكر غدا العدو نعم مزيد يحتاج من يخدمه من, من اللي يتشتهر من اللي يجيب اللي يستكل من اللي يجيب مزيد كذا من اللي يغسل لك من اللي ينظلك من اللي هم الله يحتاج الله سبحانه سبحانه وهو الله واحد هاي في <anime> <faisait عزم Millenn> <TF possibilities> خلاص ليش ولا نبيه. لا شيء ولا غبي لا شيء واحد وفج واحد الصفات صفات تعالى ما في نظير ما في جبين وذو واحد فيش في الابعاد ما في احد يفعل اعاده واحد ونت عند الولد غادي يتصل في بحاله في الذات وبحاله في الصفات وبحاله في الابعاد اذا الولد كيكون نظيف نت الولد مش واحد هذا الولد نت نظير ابي ويكون لهم من الكرام ومن العزة ومن الففاقة والشعر شعر دائمين ليه من جزء والله جاهد وهاكب اعوذ بالله فلذلك قال سبحانه وهنا أشخال لو أراد الله لو, الله لو أراد على المطعم الممنوع لو أراد الله أن يتخذ ولدا للصفة مما يخلق ما يجهر سبحانه باش يولد ولد ويجلس عنده زوجه لا باش يجلس منه لا لو اراد ان يتخذ ولدا عنده, عنده مخلوقات في غايه من العلو والكرامه في غايه من العزه عنده مخلوقات من الملائكه وغير الملائكه في القمه من الفضل فليخسر من مخلوقات في ما شاء من مخلوقات اما يشوف غير مخلوقات أذخر الله سبحانه وتعالى لا تفي حاجة إلى الولد الناس يحتاجون الولد نعيش بالعوام من كل ما ف لو أراد أن يسألي ذوات المصار أرفع نوع من أنواع المخلوقات ويتخذوا ولد وهل؟ بتجيب لي لأن الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء ومجدد عن الولد وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء وهو سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد هو سبحانه وتعالى هو الاول والاخ والظاهر والباطن في شيء ولهذا دلل على هذا بقوله سبحانه ها؟ لو اراد ان يستخد ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ثم قال بعدها سبحانه هو منزه سبحانه وان يكون, يكون له ولد داعي سند لا يلف به ابدا لا الزوج ولا الولد ولم يكن له في الواحد قل هو الله احد الله لم يلد ولا من يل... المعد قصور لم يلد معدود في فروع ولا يولد معدود الاصول انت عندك اصول عندك الله لا قصور ولا فروع واحد سبحانه منزه لان الولد نقص نقص الانسان ايه يعني عليه النفس والحاجه والفطره ويعتنيه يعتنيه ويعطيه يعطيه عدد البشرية وعدد وعاد كل من ينسى سبحانه ثم قال بعدها هو الله الواحد هو الله والمعبود الواحد الواحد واحد كما قلنا في الدار واحد بالصفات واحد بالافعال واحد كل شيء واذا كان واحد كن عند الولد غير الولد مصبح تلقىش واحد ليه لان كما قلنا الولد يكون نظير نظير ابيه في الصفات والافعال والذات بكل شيء والله واحد وثم ثم القهار القهار والقهر بيد واحد القهر والسلطه والغلبة على الدنيا كلها لمن هي الواحد اذا القهار لا يكون قهارا وغالبا وقاهرا إلا إذا كان واحدا ولا يكون واحدا إلا إذا كان قهار غالب فالقه والغالب أو القه الوحداني متلازمان هو الله واحد القهار ثم قال خلق السماوات والأرض بالحق ثم خلق يدلل سبحانه ويازين بمظاهر العرض والمظاهر التي تتنافى والولد والمظاهر العظمة التي تدل على وحدان في العباده والطعالة فقال خلق السماوات والأرض بالحق فالتون بعلويه وسبليه مخلوق لله سبحانه وتعالى ولكن بالحق الله لا يعبد الله لا يلعب فخلقه وفعله وتصرفاته كلها حكم وكلها أسرار وكلها لغرض ما الغرض له؟ لا لا فالله خلق الكون خلق السماوات والارض ليش لتكون كتابا ينطق بعظمته ينطق بربوبيته ينطق بالوهيته في كل شيء له ايه تدل على انه الواحد من الذره الى المجره من اعلى المخلوق الى اصغر المخلوق كله يدل على الله لتعلموا في ايه يقول لتعلموا مقاصد ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علمه لان العظمه تتجسد في اصغر ذره والوحده ايضا وحده الكون ووحده الربوبيه ووحده الألوهية تتجسد في اصغر شيء الى اصغر سبحان الله الذره الواحده يعني حسب العلم حسين باك يشافه ثم كشف العلماء الآن يعني جبر نعماس التخفيض والصنعة في أدنى شيء إلى أقصى صنعة واحدة والسرقية واحد والسيء واحد لا فرق بين الكائنات الحية وغيره إذا روحنا كلها في النوع الواحد ما في تقارب صحيح فالله خلق هذا الكون بالحق وخلق هذا الكون ليش لهذا؟ من الحق اللي خلقه لهذا الإنسان؟ لانه اخبرنا في القران في غيرنا الايه انه سخر سبحانه أن السماوات وسخر النجوم وسخر الجبال وسخر البحار وسخر النباتات ليه هذا الانسان؟ لان اراد من هذا الانسان ان يعبده فبنى له الدار واثبت لها ثماثه لهذا الانسان ليه الكون كله مفروض للانسان هذا حق كذلك ثم من الحق ايضا اخبر ان الكون كله يعبد الله الكون كله يسبح التسبيح الكون كله يسجد ومن ما يسجد يخبر هذا يا شيخ وانت خلقتك اللي تسبح وتسبح خلقتك اللي تسجد وانسى خلقتك اللي يسبح يسبح وانت ايش اللي تقول الله اكبر وانت كل شيء فخاصك واكب بتقول بس خل فالكون كله سائر في الطاعة في طريق في الطاعه ما ترجع بواجه المضطره لا سير مع اللي قالك ناعد الكائنات خلق اهلا وقامت عن العبادة قصرية قهرية وانتا كرمك وشرفك وقتك ايش لتعبده عن طواعية وعن وتصير وتسير بيس قدرك لان المقصود في الخلق الكائنات هو انت فتقول انت ارقى وانتا احسن من جون كله هذا هو الحق اللي يكبر لك الحق الحقنا مجمل ما, ما عرفنا ولكن بتتبع الايات فس لنا الحق وضيف ومضح كثير كثير كثير كثير أوجو كبيرة من الحق ليس مثل حقي شيء واحد لا ولذلك قال سبحانه من مظاهر عظمته والمظاهر ربوهيته وألوهيته وأن العبد ينبغي أن يخضع له وأن يسكن وأن يتدلل له ان يكون نسخة من أوامره ونواهيه أجوه أنه خلق السماوات دل على نفسه سبحانه وتعالى به بخلق السماوات والعرض خلق السماوات وما خلق السماوات والأضر ما بينهما إلى أبيه ما خلقناهما إلا بالحق فهو حق وكتابه حق ورسوله حق وخلق السماوات والأضر بالحق سبحان الله فالحق يتجلد يقول ليه وقامت السماوات والأضر الحق ولا الله تنسيح أحق الحق وأنزل هذا الخير على من؟ على رسول الله وكان أزهل المثال إلى الحق سبحانه خلق السماوات والأرض في الحق، ثم بعد هذا أشخاص يكوي الليل عن هذا للآخر، دليل الأول في الخلقية، إذا الخلق الكون هذا يدل على الله، وثم بدك جزء أجزاء الكون نص عليها، بدك ينفخنا يقيذنا يحركنا لأنه سبحان الله ال de inwoners zijn hier. Ze zijn hier. Ze de hier. Ze zijn hier. Ze de hier. Ze zijn hier. de zijn hier. Ze zijn hier. Ze zijn hier. Ze zijn hier. Ze zijn hier. Ze zijn hier. Ze zijn hier. Ze ولا شيء حد يجيبه الله هذا هو اللي الله كي يجي واحد يأخذ السماء والأرض دياله ولا نون هديين وإنتو هديين إيه نجوكو كي وعمر وش كي جوعان ويمكن هي تدخل السماء والأرض ديالها خلقت تنزل ما يمكن ماشي واحد خلقها قارة هي خلاص تنزل أشلون الله نزل الروس المنذ الكون ثم يسأتي والله ما ولا يشمونها زي ما يقولوا خروج كل واحد في جهده ما هذا كلام اخر لقد سبحانه هنا اشخاص يكون الليل على النهار ويكون شو وير كويس زي كتور الامم تقول تيودوه عمر الناس يكونوا على أنه ها؟ ان الليل والنهار يسبحون دولا الارض الارض كتكور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور ده لا ده لا بيدي بيدي. بيدي هاي هاي هاي تكور. تكور هو ترى لا، أنت أنت ترى، ليك ترى شيء، ترى شيء، هذي النهار وثم هو اللي، لف الليل عن النهار والنهار عن الليل، واللف لف لف لف لف, لف, لف تتكور، فالآية كما يقول, كما يقول الـ الـ الـ الـ الـ يعني رشدي يقول هذه الآية صريحة كل صراحة بيكور ويس الأرض. وقال من قبل من سني رحمه الله ما فيها نزاع في هذا النزاع بأن الأرض قروية إن الله يقول أن كورا كان الليل والنهار يعني كاتب بلف حكى بخالد العمام بحال العمام العيمة بالأقل أيوة وقال بصوتها هل جلسنا نلف وسقطنا لأن جم قلنا مرّات ما تفهم بصوت اللي بكتب بقرا إذا كان ميتنا تفهم بصوتا إذا كان مجنّا حس بصوتا إذا كان مربعا حس بصوتا نفسك ليه نفسكم مبسوطه إذا كانت برغم كذوبته توا اذا كان عملت بيه ديك الحياه فيها ربع مع القدس وشي القدس قال لا غير دي في دوشه المربع واش هذا القوه كيف القوه سي الحق لا جن قوه راح الدل على وحدانيته في ربوبيته وعبودية واسمائه وصفاته؟ هل يدور؟ شوف شوف سماء وشوف قدر يدور لله النهار ويدور النهار على الليل ثم وسخر الشمس والقمر الشمس من أت بها؟ لمن هي؟ لله الله سخرها كيف يحب سخرها؟ يقول انا سخرها ما سخرت زعيم النساء لا هو سخر هو الذي أت بها وصحرها لكم بيجدفئكم ليل وسبحان الله كانت فيه بعدين خاص وعندها طاقة خاصة إذا جدت على الطاقة التي هي أهلها خلاص دم مرة وإذا الارض الأرض منها خلاص احترقنا وإذا زدت بعضه خلاص جمدنا دور خاص ودخن خاص ومتعدها خلاص حجدتنا عمازة بالضوء تعمل بمبيان همدف بالوزن إذا يزيد الحرارة مشاوك وإذا يزيد الحرارة مشاوك واذا قرن نشاو واذا بعد نزه نشاو سبحان الله علا يا رب الله قال وسخر الشمس والقمر شوف بعد رسول الله الله يستغل فيك وذي ما فاطح ويقل بري يقل بهم يا الله عز وجل ليه ما تشكره؟ ليه ما تنحني له؟ تنحني لأحسي لا وسخر الشمس والقمر ثم يقول كل يجري لاجل مسلمه كلها تجري عندي عندي وقت محدود تجي سهرتك كل كل كله يجي كل الأرض يعني تقوله يجي يجري لأجل مسلم أجل مسلم سبحان الله أجل مسلم يسهي يا عم يسهي عندنا أجل مسلم هو يبقي يسهي مسلم ما لك ولا قمر ولا نجوم ولا الأرض ولا جبال ولا بحار ولا كل شيء يسهي ولمس يعني خمطرة تنسد من الأرض من الارض الى الجنه وعلي سير هيوا واحد ماشي طائر تسمي شبه طائره واحد ماشي هي ايه يعني شوف السياره واحد ماشي كيريك واحد ماشي كدور واحد ماشي واحد ماشي كيهبط ماشي واحد ديحبو واحد ما الله واحد مخطوف عليا ونتخطم مني ونتخطم لو قلت واحد مني يطلق مني الدنيا واحد الدنيا هالفه هالمسخض هاد الكاري هاد دي بهنا ما, ما, ما, ما مخطافش <تضح> صلى الله عليه وسلم هو واحد يمشي تخلال أرضي هادية هو ليس خلال الأرض ما يبقى لدول اللي بشي جاهل اللي بشي جاهل اللي بشي جاهل وقلت لدول خلال عربة نزهها هاد هذه هي ما يبقى لدول لأن المكان رح رح الناس الخاطر لا بد ينسي إلى أجل نسم نسمي عند الله الله يحبه. ويسألونك عن الجبال فوق الإنسفة أربعين أسفل في ذروح حتى على السفر لا يكرا فيها حواجه الأمن ومدية السبيع للدائية لا يوجدها واصلوا لأحسن لا بدي يكون سمع المحكوم يسكون هناك نهر على الأرض. حسن عم سيفصر يالله سيقول لي بشي مشي مش مش بشي مشي بشي السجل بشي السجل بشي وقل مشي بشي عمسل الناعي بشي الناعي أصدق خاص هذا كله يجب هذا الصهد عناه المسلم لا بالأجل الم ثم قال بعد هذا ذي ألا هو العز سُبْحَانَ اللَّهِ صَخِيبُ صَرِهِ ألا هو العزيز, العزيز الغفار العزيز القاهر مد لأذائه لهؤلاء الذين يسبون يعني يستخدون الأولياء ويعرضون عن عبادته وطاعته ويسون له الولد وينسبون له الضراوة والظلم ما شاء الله ومع ذلك إذا رجعوا يا مرحبا دم بسوع والله غفار لمن ساب وآمن, وعمل صالح ساب وآمن وعمل صالحا ثم استغفر تاب واستدار الى النهايه احنا نخلق فيقول سبحانه وتعالى هناك ايش الا انا هو العزيز المد المخزي لمن لم يتب في باطنه لمن يصر على على هذه العقائد الباطلة ها هو قابل الدم وقابل الضم وقابل الزوم شديد العقا شديد العقا لمن سماده وغفار لمن ساد نبي عبادي أني انا الغفور الرحيم وأنا عذابي, عذابي. عذابي. لمن يغذب لمن يعذب الكافرين والظالمين والمثبهدين والصغير سبحانه وترغيم رب ما اولئك الذين نسبوا الله عز وجل وقالوا الله وقالوا الله وقالوا الله أصليتوا بأيما افلا يتوبون الى الله مستغفرون اولئك الذين حرقوا اولياء الله اضربوا عليهم النيران اولياء الله كلش محروق وش قالوا افلا يتوبون وش ان الذين فتنوا من ان من الذين فتنوا اليه موسى ثم لم يسوقوا اذا سبر بخلاص الله اكبر ما في حاجه اعملها كيف تشاء غيث عبد الله كلنا نسمع صادق في اخلاص طارق فرعون اللي لات الله في رموبيتي وولوهيتي هن يطبوكم لأعلم ما سلكم من الأهلية وقل رسل موسى عليه الصلاة والسلام يقولوا له هلأ جاي نزلت يعني العرب هلا جاي ويستبغد لك يا كله الله الله في العرب ليش ومع ذلك هل. رحمة الله الرحيم هذا وقلوا أنا هو العزيز ثم زاد وقالوا قبل أن عم سعى شوية قال عبد رسل ما جاي ولما علينا نرسمه؟ شو السماوات؟ شو النار؟ شو الشمس؟ والقمر القمر؟ ما شاء الله الليل والنهار؟ ده ما إيش؟ أنا رسمه. ما الله رسمه. إيش قال؟ جي جي. ادله بنفسه. وفي الأرض؟ أيش؟ وفي أمريكا؟ نفس الأسئلة. خل. رجع له شو جيب؟ غامه. أنا برجعني. انت شو خلص نفسك أباكوا مين بحبوا سيدي فولانا أعطيتهم شيء لأصيبية المجابة متنين شكل خلقوا الله الله وهو خلق جميل من نفس واحد كان قادر سبحانه هو يجيب يخلق مليون عزل ومليون حوات كل واحد معاك وليك تصروا سبحان الله مليون ايش هيصبحوا كل واحد بحب وكل واحد يزوج نهابازل ما يكي كل واحد لربعة وش هيفوجوه في العام كل واحد ربعة في العام هو, عم ربعة ربعة. هو اللي مش هنقوروه الفقي يصبحنا على المسل المية عنده ميتان لين اربعة ثموس واحد اربعة هو يولد كله واحدة مات ستة اربعة هو يولد الو على طول مش هاي يزهلوني وتناجعوا تناجعوا فنهم وهموا كلهم ويصبح عنده ستة العمر بجوه غير جوه غير ريوه وتعملوا واحدة ثلاثة واربعة وواحدة عملة ستة والله ليس ستة ستة نعم عمتين تعزوا كل واحدة ستة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 الرجل دايم يقول <تصفيق> كتلنا هذا يقول فقط خلقكم من نفس واحده على هذا خالب. هذا مش كلكم, رحل. كلكم رحل واحد كلكم اقارب ما كان في صح خلقكم من نفس واحده خاطي يقول من نفس واحده يعني من عنصر واحد لا لا من مويجه واحده موصفه واحده يعني ما كاين لا لا لا لا من نفس واحده اول ما خلق الله هذا ال هذا الرأي هذا في المصري, المصري اللي اللي يشكو مية ألف آدم كيف يصنع؟ عبد عبد سبوشين غلط وقطع الكلمة كفر والعيد ليش ينتكل الله صلى الله عليه ما خلق الله آدم تراط فمساعر ظهري فاخرجت كل درية هو خالطه. كل نسبته هو خلقها فكيس كيس عمرو كانش كل هو هو ادم كيس بالبقالية اللي خلق نص ستة ما <تصفيق> <سيدي؟ تصفيق> خلق الله أهداً اخلق كل شيء كل ما يلعن صبه بساعة انت ودي منه فيك ونصبه ابي وبو فيك صبه ابي وبو وجد فيك صبه ابي واطلع واطلع واطلع سوصا بسيدي اقل مازا علينا حديث المسحة موسواثر وقول العلماء موسواثر ثم خطوة على صبه ربكم فخلق المؤهل خلق مع مؤهل من يعز ربه يعرف الامر النين، يعرف نفسه يعرف مصيره، يعرف دوره، يعرف خالقه أشلون جاء؟ إنسى من أول ما خلقوها هو أدرى في تبوه سلطته كيف فكانت هي العزة من الله اليوم لأن الرسول رزقته من في الكرب العزيز لأنه في ورثة اللي خلصوا كل واهلها. فكانت هي العزة من الله. لكن لا عن تحمال ولا كذالك ولا نعمش كلب ولا خزي ولا أي شيء ولا حد كان عنده هالوساطة وهي مميزات عندهن ذم. فكان الأهل من الله منذ الخلقاء وذكرنا بيجال عاجز والأول خلقش في مهيدة وخلقنا ثم أصور معكم في تلك الصورة الزبابة في آدم الصورة المعنوية كانت عندك كاملة فخلقش مؤهل لها ما نمسل بها أحد وفهمها جيدا جيدا ويستلعين الارض فيقول خلقكم من نفس منا من الله وثم مظهر مظاهرة عظم السيد وكيف ما إذن سيد تشكرتك وطع من الخوف ومنك إيش العبادة وطع خلقكم من نفس واحده ثم خلق منها منها من نفس واحده خلق منها لوجهة هذه نعمة من الله علاش مش حنة ليها لأن الإنسان عبدوها شيء عز من يده ما عنده شيء عز من راسه ما عنده شيء عز من وزنه سبقين بأنه أحد يشبه ما بجيرة بس ما منك كذلك هذه المراه لو فرقت من جزء غير جزء مفاصل عن جسمك ربما يكون تنافر لا مكيش تنافر الإنسان يتزوج مع الجنية زوج جنية، واحد زالا كذا كذا، وتبقي كذا دين، أعوذ بالله، سمع لي ورث من كذا كذا، دين دين من جنس جنسه، وخذ العماسي حذف شهوة، وعندك العماسي في الجنس وجاله آخر غيظ، خل الجنية حجدي عقل، أنا واحد منك ماش ملا وقال وقلي واحد جنية تسلم عليه، كسرنا مع الدروس، أعوذ بالله، أنت الدروس تنسيب ما قصد درس، قال الله جالس مع سؤال يقول هل يجوز للإنسان أن يسمي دنيال؟ نعم، دنيال. ونعم. يا أخي ما قلت أسمى؟ بأسماء الأنبياء هذا السؤال تابع. يقول أنا تمعن كعبيزة. أسماء لا تسمى بأسماء الأنبياء. كل الأنبياء كملكهم وقلبكهم. ثم سؤال الاخر يقول الحرب الحرب في دغستان هل جهاد شرعي ام لا كيف في أصل الطريق كيف لا كون المسلمون يقتلون ويذبحون في شجار في دغستان جهاد والله فتحت وكيعتبروه الجهاد لوجب وجب علينا جميعا انقاذهم ما في شيء من اللي يهتم بأمر المسلمين بحديث. فليس منهم فليس منهم للآن على الأقل أقل ما يمكن أن تقولهم إخوة الصوّج والصوّج تكتسب لهم جعل جعل ندعو لهم إنهم يذبحون من قبل من لا يؤمن لا يؤمن حتى يجدوا جدلاً أخذوا من يذبل أبجاء أخذ من المشركين ومن اليهود ومن النصارى الذين أخذ من أخذه أخذ من والله أخذ من الشيعة من نعم، ما يكون يعني ما يمكن الآن هو سوجود الله بالدعاء، الله رجع الحار، الله بخير الدعاء يا إخواني، النصر والعودة، يفوق الله حصاره، منهم في القدس، من يش رجود الله، يش أخزني لو تياره من, من. لا إذا الله ثم يقول امرأة ولد ولدا من شجره وليس وليس ابنها فهل حينما يكبر ويصبح شابا بالغا ان يخسني بها لا لا يأسبت ايه هذا يصبح حينما يكبر بده ما ربعته ان خلاص ان يدار ابعته وخاك بيه وما يعدون يمجي بالضرورة لابد العلم يقولوا خاك بيه ان يدار ابعته يعني مشي بيعجي ان يبارك الله خبه يجول معها 15 سنه هذا غير يرضع ثاني يجيب مزيبه لا الكبك يعني ها الكبك يعني سلس سلس سلس كذا يرضع وهي في حاجه الى امعده نمشي حل حل انت ليش عنه وقعد نمشي وجاتنا عند الرسول عز وجل قال صلى الله عليه وسلم عنده اللبن عنده اللاب ولا راح ولا جوع ولا شيء فعمطر ما بقولك قال تدخل سيتعيش كل حاجة يقدر كل واحد نعم عنده مثل هذا سرده وكم سبيا رحمه الله كل واحد ترى لأن يضعه فسق أما ال الذي يحرم هو لبل داخل الحولين هذا الذي يحرم ولكن الضرورة خارج الح خارج الحولين وكب سيتعيش يقوله ورد ورد الصحات كب سيتعيش يحتاج واحد نعم يشوفها ويلزقها ويشي كت حال تتع تأمر شفتها ولا قلها ما هو شيء يصبح يخلصه ولا تدايله يصبح قريبه يعني حريم أيوة هذا فهذا جيد إن شاء الله ونحن نقول به بعض العلماء ولكن الضرورة الضرورة فيحكي وقت نصلح محرما عليكم إن لما ترسل إلى وهذه فتوى مهمة جدا جدا أيه ثم يقول الله الكريم هل قول الإنسان لأخيه صباح صباح الخير أو مساء مساء الخير هل هذا صحيح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 والخير ثم يقول الأخ هناك من يقول ان ابليس كان اراد ان يقول ها؟ أن يقول الى رب العزه انا خير منه خلقتني من نور بصدقي لا دلعلي لا دلعلي لا دلعلي لا دلعلي لا دلعلي لا دلعلي لا من حمدونه من حمدونه لا لا لا لا هذا لا لا لا لا لا لا لا الله عز عزوجل كيخبرك القرآن أنه خلق الجنة خلقنا الإنسان من سلصاق من حمّى المسنون والجنة خلقناه من قبله من قبله ما يخلق من النار ومن وما يخلق الملائكة كما منه منه فهو عدو الله أبغى حراء قال خلق من النار وخلق صهو من طيل لفقتوا فيه من روحين لأنه سجد الملائكة ليش كان واش نصير ولا للراح؟ <تصفيق> للروح هو أدو الله المحاسد لأن الحاسب ليش اعترد فيه من نعني اللي يشين عمالي مهما؟ كي شو بخير؟ هيعوش كي غمبط عينو على الأخير ويبكر غيش صار في السوق فقال خلق من طين لا ود الحرب مش بطيل والطين وزيلي واحدة فراءة وهو روح الله عز وجل وهنا بأساني والتين هوا الطين والتين قدامهم والطين ماشي والتين لا شيء ولكن تلك النفحة العلوية تلك النفحة الربانيه سيراته ربانية الى اعلى وابدك يتقدم كتاب استخدير ومشي عندي هو يرقي هو يصبح حرص افضح ضمن المل... الملائكة بكذا كان ضمن الملائكة بجميله بيتاني ولكن خير يبدأ المبلو خير والبريئة فهذا يقول المؤمنون الصالحون خير البريء أفضل محسن الملائكة. ونحن ما نوصلنا. المقصود رقة هذا للإنسان حينما تقدم من من الصالح. أبتلش قدم المصدري هو بروح قدم فين؟ بالعيب. ملفك؟ هو ذبح رم شجرة وليها في في الأدب. بوالد. أقول؟ ولكن الله لأن الحسن من شجرة من الحسد من كيفي يعنى؟ يذكر غير ما كدخل وشوفتي. كان من كيفي؟ شعر من ينعد اذا هالكلام باطل القرآن شبهه يكون من من نور خلقه وخرجت له من نار هي هي. ثم يقول امراه سافرت سافرت عند عائلتها إلى مدينة ما وعندما وصلت إليهم وجدت معهم امراه أجنبية وهذه المرأة يهودية قد هذه مذمة لدول أوروبا و... وما عرفتها وما عرفها تلك المرأة التي قدمت وما أخبروها وما أخبر أخبر عائلتها بأنها يهودية وعندما وصلوا وقصوا في الغداء أحضر أحضر أصحاب المنزل للأكل وأكلوا جميعا وأكلت تلك المرأة المسافرة جاء بالمرأة اليهودية وعندما انتهى هم من الأكل جميعا وومضت ومضت لحظة طويلة فأخبروا أصحاب فأخبر أصحاب منزلك المرأة المشافرة بالخبر على أن تلك المرأة التي كانت جانبها بجانبها يهودية فتحيّرت في أمري ليه؟ تحيّ مرأة يهودية جل كنست معك المرأة اليهودي الرسول أصله داعهي يهودي الجذرتها قالوا إحنا كراما صحيح على ما يعملها اليهودي ها وجب الرسول زموت ورسولت مجال الدعوة وكله عنده يهودي طعامهم حلال وحرام وطعام الذين أُذن كتاب خلقهم. حتى دبائح هذا الملح خلينا طعام العادي وطعام الذين أُذن الكتاب نعم إذا كان كيلك كيتاير الخمر وكيعمل الخمر الخمار والشحنة حلو وكذا متى أبي خليه أنا ولكن هذا اللي كل حلب في الجمع ولا خارجي خارجي عن عن عن كنيه أنا إذا عملنا يزرتنا عم عمشي هو ذي وذبحنا الفراخ والأجود وكذا وعملنا هو مش مجهول لما مجهول والله سيف انا أنا مدلل. أنتم مجهولة بالفعل كل بعض الرجال خلاص طبعاً ما إجحاء إذا جاء خلاص سجى لا إذا لا تتحرج هذه ديمار. ثم يقول هل يجوز للمرأة ان تصلي يجاهن مثل الرجل نعم النساء وشقائق الرجال. في الأحكام وفي الأحكام ايه بأي يكون في, في الأعقام وفي الأعقائكم إذا كان تزليم عنه اللهم دور شيء خاص بها أو تشخيص بالرجل خاص ببالقليه أما جميع الأحكام اللي تنتبر بالرجل تنتبر المرأة سواء إلا إلعى جفارك النساء شاقين كل حكم وميطة بالرجل وتنتبر المرأة سواء في جفارك من منها مجايش كل رجل يصلي جهرا والمرأة كذلك ما قال الله الرسول الأسلام لا كذلك ما قال الله الرسول الأ المرأة اللي لا حرام في فشها في الغناء الغناء حرام غناء المرأة لان البقرة يدا سمع يدا سمع الله ما على الفقراء سمع سمع العجل وسمعت صوت كي يعمل هون عتق كي تسمع الغني هو هذا جوج باش خلف المرأة فلا تخضعنا للهضره مطلقا اللي تغني ولبو ويلي يا ما شاء الله أجاهده حرام ليه لأنه كي حرق شو الكلب غير الناس ما دي الكلبة خلاص يتجي للرياح ولهذا حرام الملاط من ريحه المدل الكلبة نعم زي لما تقول ست عشر أجاهد عمل واحد الريحة واحد ريحه واحد ريحه من منها شو بارك تخرج ويسوي ريح في في أقلام الكلب المنطقة الكلب غير <تصفيق> وكي يقصدها لجمال وكي يجب ان يقصد عشرة عشرة عشرين ثلاثين خمشين كلمة ليه؟ ليه من الريحة اه اه اه اه اه اه قول مرة نسمى ما تصبر منها ساقط سرجع ليه ليه؟ ليه ان الكلب حشب عظمه غادي يريحها وكاده ونشي ثم لا ولذا تقول صوت المرأة وعموش على على اطلاقه, اطلاقه. سيده عرجان كان الصحابه كبار يقولوا ان ها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا هذه من المهمات ومن ومن الحكم التي من اجلها عدى الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجات ماذا عن 90 وشوال وكان عند عبد الحق الديري على مشكل برنامج من الاخر كله عمل بالعند وجميع الاحكام والشرائع اخذت عن ازواج سيدنا رسول الله عليه وسلم حتى في الجماع والرونه كيفاش هي الشرعيه جماعه هذه شي بوطه كل واحد قال لي قال لي جماعه تجي يجيب الرسول خي ويقول لك جي لا الزوج وعدد النساء باش ينقل له الحياه الزوجيه يسائلكم وكذاك الحمد لله فالصوص بلوكات بلوكات بلوكات بلوكات بلوكات بلوكات غير هذا ثم فخصوص صوت المراه يعني ترقوا وترخموا وتغنيوا به وتعذبوا وتعدلو والمراه كتخرج حدا طبيعي يا اخي كل شيء عادي هذه الاسماع ما نسمع هاي ديوت دي التقييس الجديد التقرير كذا ولا خيره مرحبا هيك فلذلك يقول العلماء بالنسبة للعرس او العيد او شيء هذا اللي مش يغني يشتون وش المرأة مرأة صغنة ايش العوالي لا ايش كي غني الجوال العوالي الجوال العوالي الصغيرة العربان صغيرين ومجيوا الابلدان صغيرين ومن ليه يغلي او خطرهم صغيرين بحد يالي ما يحرك فاكينه لا يجن الله الغر يسبح مشتاهة ونقل يسمح مراهرة لا يجن حنزها ليه لأنه في الغناح الخطرة هل موجود خطوا بالقول هذا المصيبة بالقول ولكن الناس الله, الله بذينا وإياهم الطريق المستقيم ثم سؤال أخر رقيق هذا رقيق يقول هل يمكن الرجل أن يتحدث مع زوجة أخيه أو يصافح رغمه معها العين تزني واليد تزني وذين سبح الحمد والله قال يقول حل سام فتحت شي وحده حكت له من العماش ما كان يتعرف من المصافحه البراء حر الحمد لله اللي احرمها عليك يا امراء قالت والله ما سمحت لرجل انه يوقف يشري في في واحد يسلم عليه من وقالت الحمد لله اللي سمح مصافحه حر وقال يصفحوها وهو يأكلوا معا وهو قال العيور النعمة والله يقول غضغط غضغط هو يقضغط ويغضغط وهو يجيش ما يسغط وهو يقول غضغط والحمد لله نحن مفضلية هو العيور هو كاسع هو بالبعدي تقربه الطيفور ويعمل الريجين في الطيفور الطيفور عاود يعمل عمله ويعمل المفاهامات ويعمل المفاهامات يا واش صندس واش كاس الزابعة لله إن هالك تهيو خيدي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 اللهم <سؤال> وفقنا جميعا لدينك سبحان الله وفقك بالتأكيد <سؤال> الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم حافظه بالتمسك به في الاسلام التقوى الإسلامية